But in the shape 阿 so ama لا تقرى في رب المشرقين ورب المغربين ثابعين هو وجود منه رمضان Well, uh I -oh. All right. بیانی راها وودن قوم ان All uh right. -oh. فطعتم أن تنفذوا من السماء Baby, I need it. وإذا تشبق في are بیانی <تصفيق> ای I'm okay. here.